ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله وني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا